أن عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آه آه إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رج وبوست الجبال بس فكانت هباء أم مبتة وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ طَلَبَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ على سرد موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون في أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ي باقهه من ما يتخيرون ولحم طير من ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلام سلام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح مضود وظل ممدود وماء مسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهم إن شاء فجعلناهم أثرابا لأصحاب اليمين ذلة من الأولين وذلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من لا باردين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 لمجمون إلى ميقات أو معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكدبون لاأكلون من شجر من زقوم فمالعون منها البطن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 اانتم تجرعونه أَمْ نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهرون انا لم رمون بل نحن محرومون افرئيتم الماء الذي تشربون اانتم ال ألتموه من المزن أم نحن المزذون؟ لو نشاء أجعلناه أجاً فلو لا تشكورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأن شجرتها أم نحن المنشئون؟